119. ومن يكنس منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعترنا لها رزقا كريما 110. يا نساء النبي لستنك أحد من النساء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 وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الريت أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في من آيات الله والحكمة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 والخاشعين والخاشعتين والمتقدمين والمتقدمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذائرين الله كثيراً وَذكِ رااتِ الله لهم لَهُ مَْثِ وَتَوا